نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء عقب كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين الياس شياطين الياس والجني يوحي بعضهم إِلَى بعض يزخرف أو غُرُورًا ولو شاء ربك ما فَعَلُوهُ فذرهم وما يَفْتَرُونَ ولتصلا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا آخرة واليَرْضوه واليَرْضوه أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَدَّ غِيْحَكَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم الكتاب مفصرا أتيناهم الكتاب يعلمون يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا كأن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن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 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أهلم بالمعتدين الله وذروا ظاهل الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكافر مجرميها ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يحرون وإذا جاءتهم سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإسلام ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا ويجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون وهذا سراط ربك مستقيما أنفصلنا لآيات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 أشرهم جميعا معشر الجن قد استكثرتم من الياس وقال أولياءهم من الياس ربنا, ربنا استمتع بعضنا برضو وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجل وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ عِبْدَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بعضا بما كانوا يا محشى الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ألا أنفسهم أنهم, أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم غلي ذو الرحمة إن شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما له عاقبة الدان إنه لا يخلح الظالبون وجعلوا لله مما ذاء من الحرث ولناه نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء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 وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه ان ام وحرث حجر لا يقبل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 على ازواجنا وان يكن مي تتنافسون فيه شرتا سيجزين حكيم علي